يَوْومَ تَأتي كلُ نَفْسِ تُجَدِلُعَن نفْسِهَا وَتُوفت كلُّ نَفْسَّا عَامِلت وَهُم لا يُظُمونون يَوْوم تَأتي كل نَفْسِ تُجدِل وَن َفسِهَا وَهُمْ لا يُظمونون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 فكفرت, فكفرت بان ام الله فآباقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت بان ام الله فآباقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءه رسول منهم فكذبوه فأخذه العذاب وهم ظالمون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم فَمَن يُضلَّ غَرَ بغم وَلَا عَم فَإِن اللهه غَفُول الرَّحيِيم فَمَ يُظل غَيرَ بَم وَلا عَم فَإن الله غَفُور الَّحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ان الذين يفترون لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم متاع قليل ولهم عذاب